ألا نأتي بنيك ألا انتخينا شرفنا أن نكون لك البنينا شرفنا أن تكوني أم فاخر نفاخر فيك كل العالمين ألا هاتي بنيك ألا انتخينا شرفنا أن نكون لك البنينا شرفنا أن تكوني أم فاخر نفاخر فيك كل العالمين فزوجك أحمد الهادي نبي خليل الله خير المتقين وأنت كريمة الصديق جاءت قراءتها بوحي المرسلين أنا نادي الفوارس من نزار ومن قحطان نادي الأكرمين ونادي فارس الإسلام تأتي ستطحن رفض إيران النعينا بنيك ألن تخينا شرفنا أن نكون لك البنينا شرفنا أن تكوني أم فاخر نفاخر فيك كل العالمين ونادي أهل أفغان جميعا ونادي طالبان مشمرين ونادي يا بني بكل أرضٍ ونادي في شعوب المؤمنين ونادي ألف مليون وتربو بنوك اليوم كلنا المسلمين أراهم فيك متحدين ثأرا أراهم فيك متحدين دينا وقولي كيف يا أبناء عرضي يهان وسيفكم يبقى فينا وكيف محمد تلقوه يوما وشاتم عرضه يمشي حصينا عقوق الأم أعظمه سكوت عن الأنجاس تقذفها الميون لقد صدمت مسامعنا وجوما كلامك أمنا قطعا وتينا ويدك أمنا لسنا رجالا إذا بقي الخبيث يعيش فينا فنوك حضارة المليار جاء وقبلوا اليدين معاهدينا يا زوج الرسول يا رزان يا بنت الكرام السابقين أيا شرف النبوة يا حصان أيا نور الضهارة مستبينا أيا حب النبي إليك عهد سنرسل من صوار من المنونة ونبتر ألسنا الأخباث باترا ونطفئ فتنة المتمردين لنأتي بنيك ألن تخينا شرفنا أن تكون لك البنينا شرفنا أن تكوني أم آخر نفاخر فيك كل العالمين نفاخر فيك كل العالمين نفاخر فيك كل العالمين